ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ل ر ح حميم ي م و ا ا ك ت ب ا ل م ب ي ن إ ل ج ع ل ن ا ه ق ر آ ن ا ع ر ب ي ا ل ع ل ك م تعقلون وإن في أم الكتاب لدينا ك ت ا ب ل لعلي حكيم افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين وكم ارسلنا من نبي في الاولين وما ياتين من نبي إلا ا ك ن ولئن ا به يستهزئون ه ف أ ك ن منهم بطشا ومضى الأولين ا بطشا أشد ومضى و مفل ل س أ ل ت ه م من خلق السماوات و ا ل أ ر ض ليقولن, ليقولن خلقهن انا العزيز العليم الذي جعل لكم ا ل أ ر ض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا ماء نزل بلبة من بقدر به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 ان الانسان لكفور مبين ا م اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه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 مما يجمعون ولولا أ ن يكون الناس أ م ه و ا ح د ة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من ف ض ة ومعارض عليها يظهرون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 ومن يعش عن ذكر الرحمن ن ل ق ي ض له شيطانا فهو له قريب وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى إ ذ ا جاءنا قال يا ليس بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم أ ن ك م في العذاب مشتركون أ ف أ ن ت تسمع ا ل ص م او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين ف إ ن ا نذهبن بك ف إ ن ا منهم منتتمون أ و نرينك الذي وعدناهم ف إ ن ا عليهم مقتدرون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 ولا يصدنكم الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه ولابين لكم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 ادخلوا ا ل ج ن ة أ ن ت م و أ ز و ا ج ك م ت خ ب ر و ن يطاف عليهم بصحاف من ذهب و أ ك و ا ب وفيها ما تشتهي ا ل أ ن ف س و ت ل ذ ا ل أ ع ي ن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 قال إ ن ك م ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أ ك ث ر ك م للحق كارهون أ م أ ب ر ه و ا أ م ر ا ف إ ن ا مبرمون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 وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون